الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن رزق لهم يوفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ نَرَضٌ فَبَادَهُمُ اللَّهُ نَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ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 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءتنا حوله ذهب الله بنورهم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 ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبطالهم إن الله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَنَّا تُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشة والسماء أبناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أنذاه وَأَن تَعْلَمُونَ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِمْكَلِهِ وَدُعُو شُهَدَاءَكُمْ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 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة ذزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتروا به متشابها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 ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائك فإني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنّي أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم بؤوني فقال أم بؤوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا عِلْمَ لَنَا إلَّا مَا علّمتنَا إِنَّكَ أنتَ العليمُ الحكيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئُهُم بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَاء وَلَأَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدَّونَ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدَّونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 سبعه داية فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحابنالهم فيها خالدون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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبتوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تسلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم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 وَمَا تَقُولُ يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ الْزَّعَوْنِ يَتُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ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 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والقرآن لعلكم تهتدون وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنَّكُمْ وَلَمْ تُمْ أَفْتَكُمْ بِإِتْقَادِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَقُتِلُوا أَفْتَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ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 طيبات ما رَزَقْنَاكُمُ الْغَنَمَ وَالْإِبِلَ وَالْقَدِيسَاتِ وَأَنْعَمْنَا عَلَيْكُمْ وَمَا كُنْتُمْ لِتُحْصُوهُ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْكِتَابَ مِنْ فَضْلِنَا ۖ فَاكْفُوا اللَّهَ حَقَّهُ إِذَا كُنْتُمْ تُقْرَؤُونَ ۚ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 فَبَذَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي خَلَلَهُمْ فَأَنْزَلَ الَّهُ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا فَأَنْزَلَ الَّهُ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَايِ بِمَا كَانُوا يَفْشُقُونَ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 يخرج لنا مما تنبت الأرض من بخلها وقثائها وكومها وعدسها وبصرها قال أتستبذلون الذي هو أدنى بالذي هو قييد إهبطوا من الصنم فإن لكم ما سألتم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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِن طَائِفَتِكُمْ وَرَفَعْنَا سَنَاءَكُمْ ۖ الطُّورَ فَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ من بَعْدِ ذَلِكَ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 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمستفيدين. وإلَقَالَ مُوسَى لقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَحْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُ بَقَرًا قَالُوا أَتَتَخْذُنَا هُزُوَةَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 قال إنه يقول إنها بقرة صفراء تاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقارة لا ذلول تثير الأرض على تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبقوها وما كادوا يفعلون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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَنَظَرٌ اللَّهُ بِرَاصِدٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ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 ناس حسن وقولوا للناس حسنوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليت إلا قليل منكم وأنتم معروضون وَإِذْ أَخَذْنَا لا تسفكون ولا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ آدَمَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا لَّيَنقُضُوهُ وَلَآ يُقِيمُونَهُ وَسَوَّأْنَا بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ وقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا, وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أثارا تفادوهم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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَنَذَرُوا بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده برسل وآتينا عيسى بن مظيم البيان في وأيدها مبروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أن استكدرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتابا مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفخون على الذين كثر وكانوا من قبل يستفخون على الذين كثر فلما جاءهم ما عرفوا كثروا به فلعنت الله على الكافرين بِثَمَ اشْتَرَوا بِهِ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ اللهُ وَيَنْزِلَ أن اللهُ مِنْ تَضْلِيلٍ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ سَطَاؤُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ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 قل فلم تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم متخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا خذنا مثالكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوته واسمعوا.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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالطة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات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 مُزْدِقُ الَّذِي مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَضَلَّ اللهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وما يروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفزقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبس ما شرع به أنفسهم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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَادَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم أَسَتَمِّنْ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتَرَفُوا وَأَسْلَمُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليس اليهود على شيء وقالت النصارى ليس اليهود على شيء وهم يسدون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ف الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فين يختلفون ومن أظلم من من عمس أجل الله أي والكر في هسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهَ أَوْ تَأْتِينَ آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ وَتَبَيَّنََّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُقِرُّونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ تَصْرَاحَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ رسل إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذرزيتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَاعِبْدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّهُمَا كَانَا صَالِحَيْنِ ابْنَيْنِ. وَوَصَّيْنَا بِهِمَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا. وَإِنَّهُمَا إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. وَإِذْ قَالَا إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرسع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إن 124. أنت السميع العليم 125. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأبنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت السواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يسلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه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 أم كنتم شهداء إذ حضر يعفوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي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 ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزلنا نزل إلى إبراهيم وإسмаيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبي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 أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبَرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَنَظَّرَ اللَّهُ بِرَافِضٍ مِمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَّا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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَتْ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَايَىٰ فَلَنْ وَلِيَنَكَ خِبَلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِي وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا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 الذين أنسيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين هولم منهم فلا تخشواهم وخشوني فلا تخشواهم وخشوني ولأتم من إمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يسلوا عليكم آياتنا ويذكّكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكنوا تعلمون. فَٱنۡكُرُونِ ٱلۡكُفۡرَ وَٱشۡكُرُوا لِي وَلَا تَكۡفُرُونَ يَٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ وَلَن تَقُولُواْ لِمَن يُقۡتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتٌ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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا فأحيا به لأوّض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتُصري في الذيّاح وتُصري في الذيّاح والسحاب المتقّر بين السماء والأرض لآيات قوم يعقلون.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 الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتخطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَبَعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبَعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 يا juh, الذين e-manu, من juh, pojivet, رزقناكم me, لله dappon, كنتم kum تعبدون skugor, läng, عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ضَرّ وَغَيْر بَاغٍ وَلا عادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ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 أَئَكَمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسايلين والسائلين وفرّقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البكاء والضراي وحين البكاء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المستقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى تَمَنَّوْا فِيهِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَاسْتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِثْمٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكَ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَتُهُمْ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرُ وَعَلَى الَّذِينَ يُقِيقُونَهُ فِدِيتُ طَعَامٍ مَسَاكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعْ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ الْعُنُودِ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 إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فَإِنَّ قَاتَلُوكُمْ فَقَتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ تَهَوَّ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأسموا الحج والعمرة لله فإن أخصرتم فما استيسر من الهدي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 وَتَقَطَّلَّهَا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن تَرَكَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا وَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَةَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليت عليكم جناح أن تلتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كتبوا والله سليع الحساب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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِإِثْمِهِ فَعَذَّبَهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمَن نَّافَى مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِضِرَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ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 سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 متوا واحبة فبعث الله النبيين مبشرين ومرذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في مختلفين وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ تَبَرُّؤًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِنَخْتَلِفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ والله يهدي من يشاء إلى طراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ قَدْ قَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَذُلِزُّوا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ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 قل القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر منها القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمث وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خيث وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحير قل هو أذى فاعتذلوا النساء في المحير ولا تقربوهن حتى يظهر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 وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتفتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 إن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، والمطلقات يتربصن بأكثفهم فلا تثقو. ولا يحل لهم ان يكتموا ما خلق الله في ارحامهم ان كن يؤمنون بالله واليوم الاخر وبعولتهم احق بردهم في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهم مثل الذي عليهم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 شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن كفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سجحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هدؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن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 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 تم لهن فريضة نص ما ترضتم، فنص ما ترضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا القضي بينكم.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 ألم تر إلى الذين خرجوا من زيارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إلا هم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عشيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا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 قال إن الله حفظه عليكم وزاده بثره في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يحفيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مِنْ نِين فَلَمَّا سَمِعَ صَلَطَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُرْدِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنكُمْ إلا من اغترث غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا صاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم فئة قليلة غلب فئة كثيرة كم فئة قليلة غلب فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولمَّ بَوَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا الصَّبْرَ وَثَبِّتْ أَخُوَّ دَامَنَ وَأُنصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَأَدَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ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 وَإِنَّكَ لَأَنَا الْمُغْتَسِلِينَ تِلْكَ الْأَرْوَاحُ ضَلَّنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهَ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ولو شاء اللهم قتلت الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلقو ولكن اختلقو فمنهم من آمن ومنهم من كفروا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 قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاروت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة الوثقالا في الوثقال صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى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 وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وَإِبْقَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِيلُ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَا كِلِّيَ طُمَّ إِنَّ قَلْبِي قَالَ فَأَقُهُ أَوْ بَعْدَمْ مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُ مُنْيَتَنَا يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يسبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بمن والأذى كالذي ينفق ماله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 والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بفراء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة برضوة أصابها وابل فأتت أكلها ضيعفين فإن لم يصبها وابل تطل والله بما تعملون لطيف أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نخيله وأعاب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر.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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَنِيٌّ حَمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْنُرُكُم بِفَحْشَاءَ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ الْغِنَى مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بثيما هم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والناس إنها لفروى وعلانية فلهم أجورهم عند ربهم فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون ذبا لا يقومون إلا كما يقوم ال الذي يتقبطه الشيطان من المس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 ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الذبى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أكيم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 وَأَن تُصَدِّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُبْعَثُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ وَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم أنتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخث منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء تضل إحداهما فتذكر فتذكر إحداهما الأخرى ولا يحبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقلط عند الله وأقوى من الشهادة وأذنا ألا تكتبوا إلا أن تكون تجارت حاضرة إلا أن تكون تجارت حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه كسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم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 فيغفر لمن يشاء ويعذم من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله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 وعف عنا واغفر لنا واضحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين